لا يخلو من عقر او عقوبه والثانيه له ردها ان كانت سيبه ولا شيء معها لانه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضاء بالعيب فاشبه الاستخدام وان كانت بكرا فهو كتعيبها عنده فإن ردها رد ارش نقصها كما لو عابت عنده هذا الفصل فيما لو تأثر المبيع عند المشتري مع وجود عيب فيه قبل الشراء المشتري اشترى امه والامه اذا اشتراها واستبرأها بحيضه ان كانت من ذوات الحيض او وضعت حملها حلت لسيدها اذا لم تكن مزوجه اشترى الرجل الامه واستبرأها ثم وطئها ثم وجد فيها عيبا فقال إن كانت ثيبة ردها ولا شيء معها لأن هذا الوطأ لا ينقص عينها وإن كانت بكرا فهو بالخيار إن شاء أخذ الأرش مقابل هذا العيب وإن شاء ردها ورد أرش بكارتها لأنها نقصت قيمتها فيرد مقابل هذا النقص كما ذكرنا في المصرات يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي استفاده وهذه يردها ويرد أرش بكارتها القول الأول بأن له الأرش أرش العيب ولا يردها ما دام وطئها أما إذ... والقول الثاني بأن له الخيار بين أن يأخذ أرش العيب أو أن يردها ولا شيء معها لأن الوطأ لا ينقصه السيب وأما إذا كانت بكرا فإنه يردها ويرد أرش نقصها أو يأخذ أرش عيبها وفي قوله مجرى لأن الوطء يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر او عقوبة لا يخلو من عقر او عقوبة العقر هو دية الفرج والعقوبة اذا كان ذلك محرم، فمثلا الغاصب يدفع الدية دية الفرج و. الجاني عليه العقوبة وهي حسب ما يستحق من عقوبة إن كان ثيبا فعليه الرجم وإن كان بكرا فجلد مئة وتغريب عام فصل فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل أو غيره أو أعتقه أو وقفه أو أبق أو باعه أو وهبه فله الارش لأنه تعذر عليه الرد وإن لم يعلم بالعيب حتى خرج من ملكه إما أن يكون هلك أو مات أو قتل أو, أو قفه إذا كان ارضا أو باعه إذا كان سلعة مثلا فهذا لا يخلو إن كان هذا التصرف بعد علمه بالعيب فلا شيء له وإن كان هذا التصرف قبل علمه فله الأرش فقط ولا يرد لأنه انتقل من ملكه فمثلا اشترى رقيقا بعدما اشتراه بفترة قتل أو مات ثم علم بأن به عيب فما الذي يلزم له الأرش أو أعتقه اشتراه ولم يعلم أن به عيب ثم أعتقه وبعدما أعتقه علم أن به عيب لا يمكن رده لان العتق عقد لازم لا يرجع فيه المرء مثلا اذا اعتق خرج من ملكه وعتقه حسب الحال ان كان تقربا الى الله فله ثواب ذلك وإن كان كفاره لامر من الامور فقد حصل المقصود إلا أنه علم أن به عيب بعدما أعتقه فلا يمكن أن يرده لأنه خرج من ملكه وإنما يأخذ أرشه أو اوقفه مثلا اشترى أرض يظن أنها سليمة من العيوب فأوقفها جعلها وقف لله تعالى يبنى عليها مسجد وبعدما أثبت الوقفية تبين أن في الأرض عيب من العيوب اما أن تكون أرضها رخوة تختلف عما حولها أو يكون بها عيب من العيوب لم يظهر له الا بعدما اوقف الارض فلا يرجع في الوقفيه لان الوقفيه عقد لازم مثل العتق فاذا اوقف الشيء فلا يرجع فيه فماذا له له الارش ما يقول ارد عليك هذه الارض واشتري بدلها ارض اخرى مثلا اجعلها وقفنا نقول الوقفية خرجت من ملك الرجل فلا يتصرف فيها بخلاف ما إذا نوى أراد الوقفية يعني اشترى أرض من أجل أن يوقفها ما أوقفها إلى الآن ثم تبين له بها العيب فله أن يأخذ العرش وله أن يردها لأنها لا تزال في ملكه لكن الصورة الاولى اوقف هذه الارض وجعلها وقفا لوجه الله تعالى يبنى عليها مسجد مثلا ما يستطيع ان يتراجع عن هذا فماذا يكون له وجد ان بالارض عيب بعدما اوقفها فله الارش ارش العيب تعرض على اهل الصنف فينظر كم قيمتها سالمه من العيوب قالوا مثلا قيمتها مئة وكم قيمتها بهذا العيب يقولون سبعون فيقول ناخذ الأرش وقدره ثلاثون أو أبقى عبد رقيق لما باعه سيده هرب من سيده الآخر الجديد هو اذا ابق فهو على سيده الاخر لكن تبين له ان به عيب من قبل فنقول له ارش هذا العيب او باعه مثلا اشترى هذه الارض ثم باعها ثم تبين له أن بها عيب ما يستطيع أن يردها لأنه باعها فنقول في هذه الحال له ارش العيب أو وهبه كذلك إذا وهبه لشخص ما اشترى هذه الأرض ثم وهبها لاخيه او اشترى هذه الناقه ثم وهبها لاخيه او لصاحبه الواهب ما يجوز له ان يرجع في هبته الا الوالد له ان يرجع في هبته لولده هذا مستثنى واما سائر الناس فلا يجوز للمرء أن يهب ثم يرجع الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه يعني فيأكله فلا يجوز للمرء أن يهب ثم يعود في هبته فإذا وهبه وعرفنا أنه لا يجوز له أن يعود في هبته فلا يستطيع أن يرده حينئذ فيأخذ أرشاه لأنه تعذر عليه الرد نعم وإن فعله وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرشله لرضاه به معيبا ذكره القاضي وإن فعل ذلك يعني اعتق أو باع أو وهب أو وقف بعد علمه بالعيب فلا شيء له ما يقول أبيعه وأرجع في الأرش نقول ما بعته إلا لأنك قابل له راض بهذا العيب فلا أرش له لضاه به معيبا نعم وقال ابو الخطاب في المبيع والهبه روايه اخرى له الارش ولم يعتبر علمه وهو قياس المذهب لاننا جوزنا له امساكه بالارش وتشرفه فيه كامساكه وقال ابو الخطاب في البيع والهبه قال حتى لو علم بالعيب قبل البيع أو عالم بالهبة قبل البيع عالم بالعيب قبل الهبة أو قبل البيع فله الأرش لأنه يجوز له أن يمسكه ويأخذ العرش فهو هبته وبيعه بمثابة إمساكه وإمساكه لا يدل على الرضا ما دام أنه يعلم أن له حق المطالبة بالأرش فمثلا اشترى هذه الأرض ثم علم أن فيها عيب فاعطاها لولده أو لأخيه أو لغيرهما وطالب بالأرش من حقه أن يأخذ الأرش لأنه له أن يأخذ الأرش والسلعة بيده فيأخذ الأرش كذلك إذا أخرجها من ملكه باختيار، وان باعه قبل العلم ثم رجع إليه ببيع أو غيره فله رده أو أرشه لأن ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه وبرجوعه إليه عاد الإمكان، وان باعه قبل العلم بالبيع بالعيب، ثم رجع إليه ببيع أو هبة، فله حق أن يرجعه ويأخذ الثمن أو يأخذ العرش. يوضح هذا بالمثال: اشترى سيارة مثلاً. ولم يعلم أن بها عيب ثم باعها ثم رجعت إليه بأي صفة من صفات الرجوع إما أن المشتري منه وهبها له أو أنها رجعت إليه بهذا العيب أو أنه اشتراها مرة أخرى ممن باعها عليه فله ردها بالعيب الأول، لأنهم تنع الرد من أجل انتقالها من ملكه، فبعودتها إلى ملكه مرة أخرى له أن يردها بالعيب الحادث فيها قبل أن يشتريها. نعم. فصلٌ وان باع بعضه او وهبه فله ارش الباقي عاما فاما ارش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان فان باع بعضه او وهبه فله ارش الباقي لان قلنا اذا باع او وهب ما له شيء فإن باع بعضه أو وهبه إذا قلنا إنه إن باعه أو وهبه فليس له إلا الأرش ال... فليس له إلا الأرش لأن إرجاعها أصبح متعذر لكن من حقها أن يطالب بالارش فإذا كان البيع أو الهبة لبعض المبيع فإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع يعني إن كان بعد علمه بالعيب فليس له الرجوع وإن كان قبل علمه بالبيع فله العرش وأما إذا باع بعضه وبقي بعضه مثلا دقيق أو بر أو أرز أو غيره مثلا اشتراه ثم وهب منه شيء أو باع منه شيء وباقي بعضه عنده فبعد وتبين له العيب فله ان يرده بعيبه او ياخذ الارش له ارش هذا الذي عنده نعم وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن رواية احداهما يجوز ذكره الخرقي لان رده ممكن والاخرى لا يجوز لان فيه تبعيد الصفقه على البائع فلم يجوز كما لو كان المبيع عينين ينقصها التفريق الروايه الاولى على ان ليس له رد الباقي وانما له العرش فقط وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان احداهما يجوز لأن هذا المشترى معيب وتبين عيبه فله رده على من باعه عليه الرواية الأخرى تقول ليس له رده لأن فيه تفريق للمبيع هو اشترى مثلا عشرة أكياس من القمح ووهب منها خمسة وبقي عنده خمسة فتبين بها العيب فله أن يأخذ الارش ارش ما بين يديه لكن هل له رد ما بين يديه ام لا في جواز رده روايتان احداهما تقول له رده لانه لا ينقص بالتفريق متى فرقه خمسه اكياس وبقي خمسه يردها الروايه الاخرى تقول لا ليس له رد بعض المبيع ما دام تصرف في بعضه لأن فيه تفريق الصفقة على البائع وربما يكون فيه ضرر على البائع إذا رد بعض الشيء وترك بعض مثال ذلك أن يكون مثلا مئة كيس وزع منها وتصدق وأعطى خمسين كيس فبقي خمسون هل له أن يرد الخمسين؟ الرواية الأولى تقول يرد لأنه معيب وبين يديه وله رده الرواية الأخرى تقول ليس له رد ذلك لأنه ربما يكون فيه ضرر على البائع الأول فلا يرد عليه مثلا ما وجه الضرر يقول البائع لو رد لي المئة كاملة استطيع تصرف فيها اسافر بها إلى الرياض إلى جدة إلى مكان ما واسوقها لكن خمسين تكلفني مصاريف أكثر مما امل ان أستفيد فهي لا تتحمل اجره السيارة كاملة ولا تحمل لي بقسطها وإنما لابد باجره كاملة فعلي ضرر في هذا فرد المئة أو اقبلها كلها وخذ العرش نعم ولو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان إلا, إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق كمسر عيباب وزوجي خف أو ممن أو مما لا يحل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما أو إمساكهما مع الأرش لأن في رد أحدهما تفريقا محرما أو اضرارا بالبائع لنقصان قيمة المردود بالتفريق وإن اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش وإن اشترى شيئين اشترى بقرة وناقة بقيمة ألف ريال مثلا فوجد بالناقة عيب ووجد البقرة سليمة يقول فله ردهما معا او امساكهما وأخذ الارش يقول اريد ان ارد عليك احد المبيعين واخذ احدهما يقول لا رد الاثنين واخذ القيمه كامله او تقبلهما واخذ ارش العيب من حقك فإن أراد رد المبيع وحده قال أريد أن أرد المعيب وحده وأما السليم فأنا أريده ففيه روايتان هل يجوز له ذلك أو لا يجوز قال إلا إن كان مما يضرهما التفريق مثلا اشترى خفين خف للقدمين وجد بأحدهما عيبا والآخر لا عيب فيه فقال أريد أن أرد هذا بالعيب وأخذ غير المعيب قيل له هذه ينقصها ويضر بالبايع التفريق ما يمكنه يستفيد من خف واحد رد الاثنين معا أو اقبلهما معا واخذ الأرش او ان كان مما يحرم التفريق بينهما اشترى امه وولدها بقيمه الف ريال ثم وجد بالامه عيبا ووجد الولد سليم من العيوب فقال اريد ان اخذ الولد وارد الام نقول له لا يجوز لك ذلك حتى لو وافق البائع لأن في هذا تفريق بين الأم وولدها والنبي صلى الله عليه وسلم منع التفريق بين الأم وولدها في البيع وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين وان تلف احد المبيعين ووجد بالاخر عيبا فعلى الروايتين ان اشترى شيئين واحدهما تلف والتالف يتعين ارش عيبه والاخر باقي فهل له رده او لا او ياخذ ارش الاثنين على روايتين احداهما تقول له رده واخذ قسطه من القيمه والاخرى تقول ليس له رده لانه ربما تضرر البائع برد احد البضاعتين وقبول احداهما وان اختلفا في قيمه التالف فالقول قول المشتري لأنه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب وان اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري مثلا إذا توافق على رد المبيع بقسطة الباقي لكن اختلفا في القول بقيمة التالف اشترى الحاجتين مثلا فقال المشتري التالف قيمته مئة ريال وقال البائع بل قيمته اكثر من هذا لان في مصلحته الكثره لكونه تالف لن يرد فقال قيمته اكثر فاختلف فالقاعده عندنا اذا اختلف الاثنان في القيمه فالقول قول الغارم يعني الذي يدفع الشيء هذا اذا لم يكن هناك بينه اما اذا كان هناك بينه فيرجع اليها واذا لم يوجد بينه فالقول قول الغارم الذي هو الذي يريد دفع القيمه وإن كان معي بين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها وإن كان معي بين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها فيها روايتان يجوز ذلك والأخرى تقول لا يجوز لأن في هذا تفريق للصفقة على البايع وقال القاضي ليس له رد أحدهما لأنه أمكنه ردهما معا يقول القاضي أبو يعلى ليس له رد أحدهما إما أن يأخذهما معا ويأخذ الأرش أو يردهما معا ويأخذ القيمة نعم. ولو كان المبيع عينا واحدة فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا لان فيه تشخيص المبيع على البائع والحاقا لضلر الشركه به ولو كان المبيع عينا واحده فاراد رد بعضها لم يملك ذلك العين المبيعه سياره مثلا فوجد فيها عيب فقال انا اريد ان ارد نصف السيارة يقول لك ونصف السيارة يكون لي في عين واحدة ما تبرق فقال اريد ان ارد عليك نصفها رد علي نصف الثمن ونكون انا وانت شركاء في السيارة نقول لا يملك هذا لأن المشتري لا يرغب المشاركة وعليه ضرر في هذا اشترى السيارة مثلا بعشرة ألاف ثم وجد فيها عيب فقال السيارة التي اشتريتها منك معيبة وأنا لن أقبلها معيبة لكن من أجل خاطرك أنا أقبل نصفها ونصفها كلك ونكون شركة انا وياك في هذه العين المعيبه فهل يلزم